أسأل عليك الليل وصيح وينك حرت بي الله أفكار ومدري علامي ملت بي الدنيا في غيبه حنينك دم الغرام وجود قدر منامي دم الغرام وجود قدر منامي عطني امل عمري وضحكت سنينك أنا دخلك لا تخلي كلامي يضيع من بحر الهوى ورمش عينك ضم الخفوق اللي من الجرح دامي ضم الخفوق اللي من الجرح دامي أسألك الليل واضح وينك حرم كل أفكار مدري علامي من أتمية الدنيا في غيبة حنينك دم الغلام موجود قدر منامي دم الغلام موجود قدر منامي دم الغلام موجود قدر منامي أمي أمي أمي أمي أمي أمي.